دعا ننتقل الى موقف عظيم بلى هو موقف الحشر والحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم الحشر هو جمع الناس أولهم وآخرهم ليوم لا ريب فيه سماه الله يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض وقال سبحانه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نأخفره إلا لأجل معدود وقال جل في علاه إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم تأمل حالهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم فرقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون فلا إله إلا الله على يوم مثل هذا قدره الله احاطت بهم فلا يعجزه شيء حيثما هلك العباد فان الله قادر على الاتيان بهم ان هلكوا في اجواء الفضاء او غاروا في اعماق الارض من اكلتهم الطيور الجارحه او الحيوانات المفترسه او اسماك البحار او غيبوا في قبورهم في الارض تامل في قوله اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وكما أن قدرة الله محيطة بعباده يأتي بهم حيثما كانوا فكذلك علمه محيط بهم فلا ينسى منهم أحدا ولا يظل منهم أحدا ولا يشذ منهم أحد لقد أحصاهم ولن يغادر منهم أحد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم أتيه يوم القيامة فردا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الناس فيه سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد أسكرتهم الشداعث والأهوال قال قتادة يوم يقوم الناس لرب العالمين قال سمعت الحسن يقول ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة تدنى الشمس من رؤوسهم مقدار ميل فيغرقون في عرقهم فقل بالله العظيم كيف سيكون الحال؟ عن عبد الله بن عم مرفوعا إن الكافر يلجم يوم القيامة بعرقه من طول ذلك اليوم وقال علي رضي الله عنه من طول القيام حتى يقول ربي أرحني ولو إلى النار فلك أن تتخيل أنت وأنا لا محالة من بينهم لك أن تتخيل لا محالة أنا وأنت من بينهم فتوهم نفسك وتخيل قد علاك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والحزع والرعب والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء حتى إذا بلغ منك المجهود ومن الخلائق منتهى وقال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم فراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يقضم بعدهم مثله فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول نفسي نفسي فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامهم بنفسه وخلاصها وصدق الله حين قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا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 على أهوال يشيب لها الولدان وتذهل المرضعات عن الأطحال وتضع الأمهات الأحمام كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكر لا إله إلا الله يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لو تركت على أهل المحشر لأتت على برهم وفاجرهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا فإذا نظرت إلى الخلائق فارت وثارت وشهقت وزفرت نحوهم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 إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الزعير فتتساقط الخلائق حينئذ على ركبهم جثاة حولها قد أسبلوا الدموع ونادى الظالمون بالويل والثبور لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا ثم تزفر ثانية فيزداد الرعب والقوض في القلوب ثم تزفر الثالث فتتساقط الخلائق على وجوههم ويشخصون بأفصارهم وهم ينظرون من ظرف قبيل خوفا أن تبلغهم او يأخذهم حريقها اجهوا نطوه اياما ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير انا العبد المقر بكل ذنب وانت الفرد الواحد القدير ان تعذبني فبسوء فعليه وان تعفو فانت به جديد تتصور وتخيل أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنافسه يقول نفسي نفسي فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابك إنه يوم قد بدأ وسوف ينتهي لكن قل لي بالله العظيم كيف ستكون النهايات وإلى أين المسير ما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والشكور نوح والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله وعظم قدر منازلهم عند ربهم كل ينادي نفسي نفسي هذا حال أثقى المشر فكيف سيكون حالي وحالك وكيف سيكون خوفي وخوفك حتى إذا آيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم لها وقال أنا لها أنا لها عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم ومن سواه إلا تحت لوائه وروى الترمذي عن أبي فريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سئل عنها فقال هي الشفاعة فينطلق صلى الله عليه وسلم إلى العرش فيخر ساجدا فيفتح الله عليه من محامده والتناء عليه ما هو أهله وذلك كله بسمعي وسمعك وأسماع الخلائق أجمعي فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفعت شفعه فيقول يا ربي أمتي أمتي فيجيبه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وأنذرهم يوم الحسن إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون أزفت الآزفات ليس لها من دون الله كاجبا أبا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تفكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون ألا إنها شدة قد بدأت وانتهت وبدأت بعدها عقبة كوت إنه الحساب وشدة وهو أعظم موقفٍ وأشد عقباً فعلى ضوئها ونهايتها ستحدد البداية التي لا نهاية لها إما يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت وإما يقال يا أهل النار خلود فلا موت فهيا نتابع الأحداث والأخبار تعال نتابع بداية حساب ونهاية لكن كيف ستكون البداية وكيف ستكون النهاية تعال نسمع الله حسبك أن تعلم حسبك أن تعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأراضي ليتبين لك عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والبلائك وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم سيجيء الرحمن أن الله أعلم بكيفية نؤمن به ونعلم أنه حق ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نكذب به وستجيء الملائكة في هذا الموقف الجليل ستجيء ومعها كتب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على العباد ووضع الكتاب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 ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ومعنى الحساب أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه يعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم من إيمان أو كفر أو استقامة أو انهراف أو طاعة أو عصيان فمن سلك طريق الهداية فيعطى كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله المسر ومن سلك طريق الغواية فيعطى كتابه بشماله ويحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا ستقام محكمة قاضيها الملك الديان شعارها لا ظلم اليوم إن الله سريع الهساب شعارها إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم ستقوم المحاكمة على قواعد وأصول بينها الله جل في علام منها العدن التام الذي لا يشربه ظلم قال جل في علام ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان متقال حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين ومنها لا يؤخذ أحد بجريرة غيره قال سبحانه ولا تزير وازرة وزر أخرى ومنها إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرة ومنها نقامة الشهود قال سبحانه اليوم تشهد عليهم أسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين عن ماذا سيكون السؤال سيكون السؤال عن خمس فاستعد للجواب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول أي إلى الجنة أو إلى النار لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عمره فيما أفناه اسمع أيها الشاب عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه وعن من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم الحساب فيه بالذرة ووالله إنه لحساب شديد ذلك الذي سنحاسب فيه بالذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى عبد الله تأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القفار تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدم تنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدم تنظر أمامك فلا ترى إلا النار إنها والله ساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا المشركون غدا في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلج سكانا فتخيل نفسك عبد الله إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول من بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فتخيل نفسك عبد الله إذا نوديت باسمك على رؤوس الخلائط أين فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد للعرض والوقوف بين يدي الله وقد وكلت الملائكة بأخذك فساقتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء تقيل إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك أنت المطلوب فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليك والوقوف بين يديك وقد رفع الخلائق إليك أمصارهم وأنت في أيدي الملائكة قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك فلا إله إلا الله إذا وقفت بين يدي ربك ليس بينك وبينه ترجمان في يدك صحيبة مقبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر والأحوال محيطة بك من بين يديك ومن خلفك فكم من بلية قد كنت نشيتها ذكركها وكم من سيئة قد كنت أخفيتها أبداها وأظهرها وكم من عمل فننت أنه سلم لك وخلص فردقوا عليك في ذلك الموقف وأحبطتوا بعد أن كان أملك فيك عظيما فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فردت في طاعة ربك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم يذن الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يعني سترة فيقرره بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه هلك اسمع بارك الله فيك اسمع رعاك الله فإذا كان ممن تاب وسلك طريق الهداية قال الله له بعد أن قرره بذنوبه فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى كتابه بيمينه فينطلق بين الملأي فرحا مسرورا ضاحكا مستمشرا يقول بأعلى صوته ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستمشرة لكن قل بالله العظيم كيف لو كان ممن سلك طريق الغواية وجاءت كل نهاية بلا توبة ولا أغبة يقرره الله بذنوبه ثم يقول الجبار يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي فيؤتى كتابه بشماله فيخرج إلى الملأ وهو يا ليتني لم أعوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني ووجوه يومئذ عليها غبره ترثقها قطره اولائك هم الكفرة الفجر فاي مصير تريد اي مصير تريد اسلك طريق الهدايه وتجنب طريق الغواية استعن بالصبر واصل الامر اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم لا تحزن لقله السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين أسهر ليلك بالقرآن والقيام واضطع نهارك بالضماء والصيام صن في دنياك عن الشهوات والمعاصي والمنكرات وأفطر يوم تلقى الله وتنادى إلى جنة عرضها الأرض والسماء قال إبراهيم بن أذهم لأخ له في الله إنه بلغني أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام يا يحيى إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني عبد من عبادي أعلم ذلك منه إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يتكلم به وقلبه الذي يفهم به فإذا كان عبدي كذلك بقضت إليه الاشتغال بغيري وأدمت فكرته وأسهرت ليلة وأظمأت نهاره يا يحيى أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله أحب له كل يوم وساعة فيتقرب مني وأتقرب منه أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءه فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون ثم آمر مناديا ينادي هذا فلان ابن فلان ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه دعاه إلى زيارته ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه فنظر إلي كيف شاء وأقول له أبشر فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إلي ولأجددن كرامتك في كل يوم وليلة وساع سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا باري يا رحيم يا عزيز يا جبار يا حي يا حليم سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها سبحان من سبحت له الجبال بأصواته سبحان من سبحت له البحار بأمواجه سبحان من سبحت له الحيتان بلغاته سبحان من سبحت له النجوم بأبراقه سبحان من سبحت له الأشجار بأصوله سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواب فيصيب بفه من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحلم سبحانك لا اله الا انت وحدك اللهم صل على محمد في الاول اللهم صل على محمد في الاخر اللهم صل على محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين اللهم اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لما تحب من العمل وترضى وأصلح لنا شأننا كله وتبثنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجمع شمنا وحص صفنا وأصلح ولاة أمورنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكاثرين اللهم اصلح الشباب والشيب واحفظ النساء والبنين اللهم احب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان